موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داودا زبورا وَرُسُلَّ قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ لم لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلَّ مُبَشِّرِينَ وَمُضَرِّينَ لِأَن لَا يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجْجَةٌ بَعْدَ رُسُلٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَكِنِ الَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أن أزل إليك أزله بعلمه أزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا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 كم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خير لكم وإذ تكفر فإن لله ما في السماوات والأرض فَإِنَّ لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكما يا